وَلَْ نَ شَاءُلَأَرَينَاكَهُم فَلَرَفْتَهُ بِسمَاهُم وَلَ تَعرفًاَّهُم فيِي لَحْنِقَول وَلههُ يَعلَمُ أَعْمَلَكُمْ وَلَ نَبَلُءَّكُم حََّ نَعلَمَ الْمُجاهِدينَ من والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُغفرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أَعُونًا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وأنتم وإن فتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم